عليه وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويشهد أهل السنة ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره وليوحام كسيد أحشرناه وشيخ كهليا قضي يدي منهم كهيت وأهل قضية أو مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر. وعيل مركب الشيخ وشيخ وعيل ويشهد وحي, وحي قريان أهل السنة أهل السنة هو وحي قريان ويعتقدون اعتقادين يعني أن غير الخير يوشر شرك لوضبه والنفع نفعه. يا والضر بكم انتم بقضاء الله اله حكمك سئني اهادين وقدره يا قدركس اني كو اهادين طيب لا مرد ومصبنان اه لها قضىها يا قدركس يا لا لهما مياه اه ساسفعل لا مرد علين ام السجنان لهما لبودوده وقضيه قدي هي ولا محيص لحشو حشو لاقل لحضنه ام السبنان. ولا محيد عرر لا عرر عنهما يعني اذا صمها اه لبودوده لا عرن ام السجنان لا ما عرر كريه. طيب ولا يصيب ما أصيبه المرأة الروح ما أصيبه إلا ما كتب وحي أوقري موياني هو ماجه له إساق أوقري ربه ربك أوقري موياني إلا وحي إلهي أضانك أوقري موياني طيب معناه الحكوة وإنه سامر ني إلهي قضيه يقدر كيسو إن أهل عام شامل ووح كائنات كامدة وكهو صبح يأينا كيرين أرنتا إيضا وح سن إلهي قدر ووصن قرشين إن أهل سن دعين ونصبر نعم تاني وان تفصيل وي معنى وان سي تفصيلين وصيف وان معناها معنى فاهين يسي كالدق دقيد وي معنى sasumukowada laakin xuruu inoo goosho sheegay wax walba koonka ka dhacayay inuu Ilaahay horey u ogaaday horey u qoray markii uu damcay inuu abuuray inuu dooney doonidiisa kadibna inuu abuuray oo uu ahaysi taana ay kawar siman yihiin sharka ya إلهي قضيه سي قدر كيسكم هو سبحانه استاذ معنا النصوص هذه هي ادلته دي نهارين هارينه طيب ولا ويشهد وحي قرين أهل السنه ولا يعتقدون لا مرد لها لهما ولا محيص ولا محيد عنه حكمه الله سبحانه وتعالى ووحو قدري او ادونكه قدري حدو نفعه هي حدو ضره حدو خيريه هي حدو شره midna kamufa fakan kare kamaan arabi karo kamaan le sina u gamoo baqsin kare taasi macna adoon kana wixii ilaahay u qoray waxaan ahayn loo umba ku dhacay wixii ilaahay ku talagalay iney san ku dhicna ku kutala' wixii Inu kudda'ana talagalay inuu ku dhacana karo sina sina umba qin عبد الله بن عباس ونوكيني دونة المامي دونة شيخ الفادي سقار كمي دواك النبي كورسل الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وحيك أصيبين أمرناكم قفين لأن وحي له أكتس كقرنا أو الله الدوني مباة تنكرت عدنا كامباة تنكرت وحي خيرك واسيبين انكما ديدي كريا عيدنا كما هو رساكي معنا لا مانع لما اعطيت ولم اعطي لما منعته وحد ادوق بحسيه الله عيدنا ما ديدي كرت وحد ديدينا عيدنا ما طيب ويشهد وحي قرين اهل السنه ويعتقدون وحي اعتقادين أن الخير خيرك والشر شرك والنفع النفع جاء والضر دلكوا لا إنتوا بقضاء الله إلها ذا إله يعني حكم سيء وقدره قرشيس الله حكمه قرشي لا مرد علن لهما قضاءه يقدر كأمة سجنان علن علية لا ما ولا محيص محيص أوحى لهذا بمعنى المهرب والمحيط محيط بمعنى ولا محيصة من الله قل لاحظه كرتاي ما ولا محيصة وي ولا محيد ما عررنا عررنها الله ججع عرر الله ججت جبضه الله لهما أي عنهما أيّا ج حق وظلا جقف كذانا موجود المأهن بمعن قضاءه إيه قدرك مال لجقف كذولا لجاق بحصداي ما يجت سيلو عرّك أنا مجت مال لوجلّي حن كنا مجت ساس بمعن وإح إلهي قدر سبحانه تعالى قصة وينو دعه ولا يصيب ما أصيب أيه المر الروح ما أصيب يو. إلا ما كتبه وحوقريم ويناله إستجر ربه والربجي ووقريم أيه وإح الربجي ووقريم وح كل أصيب أيه ساس بمعن و لو جهدا حديد دلال الخلق خلقو جهيد دلال ان ينفعو اين انفعان حديد كدلالن المرء الروح اين انفعان حديد خلقو كود دلالن بما شيء اين كو لم يكتب الله الا اوسن قرين له ادون كو اوسن قرين كاين كو انفعان حديد خلقو كود لم يقدرو مكر كران عليه كركس ما هو طيب ولو جهدوا هدي الدالان أن يضره إنا دو هدي الدالان أضامدي خلقه هدي الدالان ما هي كداليان أن يضر هدي كدالان إنا يديبان هو أضنك إنا يديبان بما شيء إنا كديبان لم يقضيه أصلا حكما الله ألا أصلا حكما لم يقدروا ما أودكرا. إن كلبان ما كركران معنى. على ما ورد صدوق كسو روري به إسج خبر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس حديثي صدوق كسو روري عن النبي حال كورنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ألا نوحو عز وجل وإن يمسك الله الله دوكو تط بضر فلا كشف وحفيده. له ربكي ومسوكنا إلا هو إساق مويا أما فلا كاشير فوح فيدا له ربكي فيداي موجود المأهن إلا هو إساق ما مجر وح فيدي كران إساق أهين طيب وإن يريدك هدوك الدون بخير خير هدوك للدون إيا وناك إيا فلا راد وحق لي يمجر لفضله إله فضل جيسا وحق لي كرام مجر فضل جيسا كل الدون وخير كعن. أما فضلة ديني هالنقطة ميدني يوي هالنقطة وح كاهر يستاجي كرو كاعرين خلق قرانه ذا الصوت سجان كام هور يستاجي ديدي كرام وحلا كسيس سبحان الله طيب, طيب آية دا هي اي حديث كاسورك أودلي شذي مسألة دا إن يعني أينن تلظه تلظو أينن الضومة دا جعنته ذكوتشر ارنت اي الهي كعنتي سكترة سبحانه وتعالى وحي الهي او قدري او قرشي او حكومي وحكا قدسا هذي الضومادو اسكد ديان ما او ذكران كل قد اسكد ديان بما فيهم ملايكتا بما فيهم چنكا بشركا كل هذي انت اسكاشدان وحان الهي قرين او قبع اني كو غرسيان ما أودي كرا. وح إلهي قري هوح دب إلهي كوج تلاجلي. إنه كعبك شن هذى إسكو طيب وناج إلهي كوج قري إنه كوج ديده أنا وكاهر استعجان هذى إسكو ضيانا ما إلهي بسم الله وتعالى صعونا يستوي معنا. طيب حديث كان مرقوت الماما يا حديث عبد الله بن عباس الامام الترمذي وسو صار في سننه امام احمد مسند وكو سو صار ايو النبي صلى الله عليه وسلم ولي هي عبد الله بن عباس يقول كنت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً النبي صلى الله عليه وسلم كذا شي سنمال نها وركاسا و يقول يا غلام اني أعلمك كلمات رسولك و يقول ويلي اهو كلموين بان كبريا احفظ الله يحفظك الهي حفظ سبحانه وتعالى وكو يعني الهي أوامر ديسي حدود ديسي شرح السحب وقحذ الدنيا هي مصالح ده ذا آخره أنت بقوقحذ دنيا مصالح ده ذا الدنيا معنها عافمات كاجة شرك كاجة حولها كاجع رور ت هذا إيه الكاجة أيقوقحذ دنيا ومصالح الدنيا مصالح آخرنا وقوقحذ دنيا والدين تادوقوقحذ دنيا لكن وجوه مركز حذذه إلى حدود ديسي أمر كسي احفظ الله الله حفظ تجده وذهلي ستجاهك هرتضىك هليسه إذا سألت مرقد ويدسانس إذا جرت سألت آد ويدسانس فاسأل الله ألا كيلجي وحوديس عتك لو حور رات سنة هنوديس سنة وإذا استعنتا حداد استعنة إياك كالم... حداد كلمات دون سنة إذا استعنتا كلمة حداد ضل بيص كلمة ضل بالله إله كلمة ضلام عتكا وأعلم أقوات مقصود في حديثه واحد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تأمده لو اجتمعوا هذئ كلمان واسقوا فكان سقط تجان على أن ينفعوك إنك وانفعان كرك يدهذئ سقط تجان بشيء شيءك وانفعان لم ينفعوك كما انفع كران أو شيءك وانفع مايا إلا بشيء شيء مي وحك لكماء انفع كران قد كتبه الله الله قري لك أديك أكو قري wa hayoon kugu an fici karaa wa وَلَوْ qurna taas macnaa taayib walaw istaamuu haday kulmaan oo isu tagaan ala an yadurruka ilay koodhibaan korkeeda haday isugu tagaan bishay in shay inay kugu هذه نفعيكاستو قادنا وانواح قرنا وحان قرنين مبادل كران مكيني كران معانا رفيع دوال لكوريالي الاقلام قلين يالك قليم ماذي مقاديرته سالوغو قري كربا اللوقه هذي وجفت وين انككتاي الصحف وراقيه ارمها لوغو قرينا وا انككين قليم كينا ماشي لغا سيقات واحدا waraqee ni waan gageeno macnaa wax weeyaan waaxdan ba ayaguna ugu qorimay saasa xalku ku dhamaad taasoo marka hadiiska oo tilmaamayo hadiis kaas iyo aayada iyo nusuus farabadan ba tilmaamayo allah subhanahu wa ta'ala wixii uu qadaray waxaan ahayn koonka ka dhicmaay dib hadoor dhacay ilahi ba qadar subhanahu wa ما ama mid هذه الخاصة لك أما دمودة القارك خاصة لك أما مدعام أهنك وددك وضع لحياة معنا انتبه إلهي سبحانه وتعالى ما ملكي سيهى تقديركي سواه طيب سؤال الشيء الذي سيدينا يوحي تبرك سيدع إنا أرمين مبدأ أساء أرمين وتنصر شاكنا ومبدأ لحد مبادئة إيمانك وحكمة لحد أركانة إيمانك إنا الساس أرمين طيب محافف إذا أول لقدي فيا الله سبحانه وتعالى وحنشك فائض النولشينن الدنيا كصحسن بان إساجة كفائدي سنين إنتن مبدأ يعني مصلحة الدين جايو يعني واحد آخر محن كل إينائي إنتن لجارين نولشينن الدنيا ده أيام كاب مرمين بمببدأ إساجة أو مبدأ الآن نلشان يوحى إن قل نلول كديد أو دب أه أو البهار يرفاد يدقن إن شاء الله يو يعني مروح بروحه كل ما يسنه. مبدأ اسمي مبدأ أن لشة قرحين يو معاني كصار أو ساس معنا. طيب تناوحوك تصل إلى سبحانه وتعالى قولك سأقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وحكا استعروا للك كوركي سكرة عيه الله وحيو لحريبو اقرنا محال ليدن كشيغي ومبدأ أساد ليدن كشيغي وليدن كن لازمين لأينا ساور رميسا وحا كتيرتا لكي لا تأسو على ما فاتكم وحي إذن سيغ وخيرات ربتين ودويدان إني إذن أمر جدا ولا تفرحوا بما آتاكم وحو إذن سييني إذن كو كبرين وعلا وضاس إلا لو عضو ابن آدم كسيدي سأدونكم بابي إنيه وميده إنه مصائب تقرد عضي إهو سنفلين أما عافمات كي سقرد عضي أما حوليه سقرد عضي أما إهل كي سقرد عضي إنتو قادم ويؤت كي سنواي يعني ما شاءه korkaa oo wax leedahay jasad iyo argagax iyo nolosho macna wax weyn kharibanta iyo marka dambaysta stress inta uu ku dhaco inuu waasho yaaani wax weyn waa waxa imaanaysa wixii ku dhacay buu adkayn waxa baabi iney soo halaagayaan wixii ee barwaaqo ahaa ku ku labada cudur waan labada cudur ba maxa daawow ah wa hadawo wa ina ugu ato waxa lagu siyeena xog iyo xeelad ka amadaan ku keenina wa wax qornaa ila hay faddligi saa kuugu siisaas daraadeed kibir kuma furna kuma noqonaan waxa wadu kibir marna hadaan sa yeli هذا ii hadaan sidan yeli la iyo hadaan ordi laha iyo hadaan fariisan لها iyo hadaan sidan yeli la hadaan ta xadari laha ka baxwarkaas fa inna law taftahu amalu shaytan sama ah balay umbay kugu furilawdani law law law sadan yeli la sidan yeli la sidan أن الله سبحانه وتعالى sidan قدري وحي إلهي قدرين baas قدر الله وما شاء فعله. إن لله وإنا إليه راجع وكفى. سوَّى. واداو. داو. مبدأ أن وداو سأستعرض قالا أن إشيني سأسبختيني سأسدلي سبب هو داو مسلم كان قاتشا سنة إسكفر فرحا سنة عرض كرده ما يستي. هذا إسكفر فرحا سنة وحواء مبدأ أوه سنة أصدقوا أدونك أواحب أدنكوا كويس، صحبا ماركا هو مبدأ آدي آد قالوا طيب مبدأ أهس ماركا وحويان ومبدأ إله سبحانه وتعالى يعني وحوي وينبره يوم كون كان يوحي لها كرحية تفسير كالصحة إليهين ووحي إله ورأي أقرى سبحانه وتعالى وح أما شرها النغضة أما خيرها النغضة صحب معنا طيب وحوي شاكوا ماركا ومن مذهب أهل السنة أهل السنة مذهب كوضا وحاكم منها وطريقتهم هي طريقة دواحة كمدة مع قولهم أيضا الله لقب أراهضا إليهين بأن الخير والشر من الله وبقضائه أيضا السيد عليه حدنا المذهب كودي طريقة دواحة كمدة أنه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الإنفراد ما يشعر سماركا واحوهي مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه انت سوى جملة اعتراضيه وجملة اعتراضية هذا الكحيس وحرية ومن مذهب اهل السنة وطريقتهم انه لا يضاف هذا الكحيس وحرية معنا طيب وبالمناسبة عليهم مركان مليني مركان مليني فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا فهوحا يعني عربكو ويقع فريقا ته إني تهي مفعول جعلته لك سسمعه وبدل. وبدل فريقين إذي بدلكت طيب هذا يوصل على ذوح ويحل مركب ومن وذهب أهل السنة و... أهل السنة مذهبك وضوحا كم إذا وطريقتهم إي طريقتهم ضوحا دو كم ده. مع قولهم يضل لقب أرهد إليهين واعتقادسيهم بأن الخير خيرك والشر شرك من الله اللحجي إنك هذاي وبقضائه قضيه سسيبتي إنك هذا أيجو سداس قبة أي حدنا مذهب كذي طريق الله واضح كم أنه علي. لا لا يض... أنه أمر يشاني لا يضاف اللومات إضافية اللومات تيريو إلى الله اللحجي سلامة تيريو اللهم نسبيه تعالى كرهي ما شيء إلهي اللهم تيري اللهم إضافي يتوهم يتوهم لجهة من يه ومعنا وح ولا جفهم كره منه حجسة نقص نقصي يعني ليس موت سينكر وح ليس موت سينكر ولا جفهم كره لمنان على الانفراد جوني أهنتي سا. ماركو مركو جوني دي سياه وح النقص يلمنان كم تسين كرا عمل لجفهم كرايو إلهي الله ما إضافيوك مثال ببحيرتك محمد مثال قام كرا مثلاً فيقال أحلا أو فيقال مركليدا أو فيقال ليده هذه مركا يعني أي نقطتين ومثالين يوافق على وساس وفي مثالين يوحيلها نقص لمن أنت كتوص على الإنفراد قوني مركا قوني أهنت وذا مركه إلهي الله ما إضافي يو. لأنه قد يكون صحيح طيب في فيقال مالك هو حال أرنية وفيقال اللي هذا هذا يا خالق القردة والخنازير يا خالق القردة دانيا الرضا ميتك أبو رو والخنازير والخنافس يعلي هي الضوفان والخنافس هي علي أرهيها والجعلان هي حر والوالف لم يجد هذا الصحيح جوع وجمع جوع الجوع الجوع جعل لانكو واحد ليدا ذا جمع يس جوع لوي وبحركن هذا الحار والولك أو واحد ليدا دولشان صوما لا والله والله قشنك وبحشر حاركن ما ده حك الرياح كاسج جوع خنافستنا وجمع خنفس أما خنفس أما خنفس, أم خنفس اما خنفساء انتبغوا لها وحلو جمعيا الخنافس ستصلوا جمعيا وحلو جمعيا دويبة سوداء اصغر من الجعل كريهة الرائحة لها ودابدير وحرولالك امدلشانك كير ومذو وصوء ريس مركي سيد الله طابتو Julebørker kan du også drikke. Påleden, ja? Gashæt. Hahaha. Tjere gamle, tjere gamle. Tjere gamle, og jeg også med sinte heri, og jeg også med sinte heri og igen, kor og digeret. Mærkeligt, marka at tage so udsøgte. Ah, her Det i som ja? det طيب ادينكو اب سواليج للرسال راس ساذو كلا تقانا وحاليدا هذا مثل باب لوو بخي او مهما بااي لوو بخي او إذا لي داله الخنفساو مصت نتنت باليرا خنفصدا ماركي لا تاب وي اورسا ايضنا وي اورتا وخي تابتاين وي اورسا مثل كان سماعنا الله بخيها ماركا لما ييرهد وحيالها خنخنكي ليل ليتا Hjælaha hlunka Elita Siggoni'a Ilahe subhanahu wa ta'ala Lohguma Idafeyo Odele oran ma'yo Allihie dofar rada aborayow Lihmes Ilahe ki dofar rada aborayow Ina hariso Sonnoha Idabderrahma Ilahe ki daanye rada aborayow Ida midaf So, imagine Ilahe harulwal ka aborayow isi كور نكيس هذا البلاياوي، هروح نا إداب درنا زول معنا، علم معناه هذا موضوع على جو هذا مركع، إله ما أبور المي على جو هذا، ما هي. إله وقابوري. لكن قوني أهانتي دو واحد عضو وقصوب حذ، أض مخلوقي كلور أنت الله خالق كل شيء صح صار لكن جنيه أهانتواهم إضافا الله تيرين يا مدام وحوجا أي كتوسيس النقصة أهل السنة وحقي قوان إن سج جنيه إله إلهي لوج تيرين سبحانه يعني وإن كان ها ثال لوج تيرين مثلا وحلو رنا الله خالق كل شيء يا خالق كل شيء صصص النص كل شيء إذا كل حيوان كابح سوق حيوانات كانت اللي شيء شيء جاي، يا حيوانات كانت سوق اللي، السيد الجنود الله صارنا وحكي كتوسي النقص وكتوسي، عمرك مخلوقات كا كلا يجوا يعني وحوي الله إضافي أنا، عمرك النقصك ما توسيه صح، بالكمال بكتوسي، سالسوله معنا. طيب، أنه لا يضاف اللهم إضافي إلى الله إلا حق ستعالك رهاي، ما, ستعال ما شيء يتوهم ليس متسنكره. منه إساق حقيسا لسكم موتسين كرو لغا فهم كريا النقص لمنان لغا فهم كريا طيب على الإنفراد قوني أهانتس ومركو قوني إيه أو فيقالوا لغا هذا مركا هذا معناه وحوه يا خالق القردة والخنازير لغا والخنازيري يا خالق القردة ضاير رضا الله أبو ري والخنازيري يضف والخنافسي إيه يعني وحوي باشا انت المام اني هد والجعلان يدو الشنك وإن كان هباء هذا وإن كان هباء هذا لا مخلوق مخلوق إنو سنشر إلا والحال الرب ربك خالقه مد أبريء يهيموه هبجرتو أرنتو هباء هذا مخلوق إنو سنشر إلا رب إنو أبريموه سيدا وأرنتو هاء هاته حدنا وحيابها على الانفراد إلهي أقوم إضافيا. تصم معنا. طيب. وإن كان هذا الشأن يعرض لكم لا مخلوق مخلوقين سنجين إلا والحال الرب الرب خالقه متك أبو رئو يهيم ويانه أو مخلوقات كردا إن إله سبحانه وتعالى خلق جسائنكه سبحين هذا شرته ما دام النقص لا جفهم كر انفراد مركي إلهي أقوم إضافيا. ساص ميالا وما إضافي وفي ذلك أرنك دحيس. أيه ورد قصو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي أرهدي سؤي في دعاء الاستفتاح فرفرشدة الصلاة مركل فرفرنا يدعادا. دعاء الدحذة رأو النبي جوحو كوي والشر ليس إليك. معناها صلى طيب. حديثك سوى حديثك. الإمام مسلم صصار في صحيحه. من الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أركه صلاة دعاء الله أكبر تدعاء دعاء الاستفتاح وحكمد وحياله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأطوب إليك فسمع. طيب لبيك الله كيالي وسعديك واسك معنه والخير خيرك كله تأمنتي في يديك لوضعك عمود تحته كجها والشر شركنا ليس موسا أهن إليك حقا جماعه شر حقا جماعه طيب أنا أنا بك أديك صوت طبعا هذا كوه هذا وإليك حقا يعني وحقا جان أنقنا يوم تبارك تا وخير بدناتي وتعاليت توات صرمر الله أستغفرك هذا مدافنك ويدسا وأطوب وأن نقني إليك أدنك ونقني حديث كاسي ما شأوا كدليشيني إمامك وحوي والشر ليس إليك والشر ليس إليك وحونا وقفة سيري وحونا وقفة سيري معناها وحالة قوة وحيالها وحونا حنك قوني أهانتو إنطلوا الصوم مروا الله الصوم إن إلهي الله تيريو هذا يا خالق كذا آما هو خالق كذا إن ليدهي وحياله حنحنا مركا الله شكرا يعني على الانفراد حديثك معنى هاسوكها الله يقول مركا والشر ليس إليك وحياله سألو ليدشي ده سأل لي معنى معنى ما معنى هاسو معنى الله أدبو ضبردق يا وحولي ومعنىه معنى هاسوحوي حديث كيفو تاهران وقف السري معنى كالنووسيح دينيا ومعنى هاسوحوي معنى هاسوحوي الله حق هذا إيو يعني وحق هذا أجه معننه سوحوي والشر شركي ليس موسا أهانم مما يضاف وحلا تيريو إليك أديك اللجوء تيريو ما أهان إفرادا كلياليد يو قصدا قصة درتي كلياليد أنت الله صار يعني مخلوقي كله جس صار شركي أو كليجيه إن قصد أهان لجوجو تيريو لجوجو آنيو أرنكاس أذى كحق أجمع أذبدره ويعمل أرنجاز وأذبدره أذى كحق أجمع أهان إن, إن لجوجو إضافياً ما أها صاص ومعناها كودة طيب والشر شرك ليس مصن أهان مما شيء كمد ما هيضاف إلا إذا في ألي إليك أذى لجوجو تيريو إفراداً كليلاً يو وقصدا وقصدت آه. إن مخلوقات كي كلا لغسو صار قوني الله صار هذا هو معناه مثالي طيب حتى يقال إلا اللي لهذا لك أذيك اللقوي لهذا في المنادات دواقيد دوا مركا اللقوي دواقايو يا خالق الشر اللقوي لهذا أو شر كي دوا قوني لو ما يعاوه مركاس محلو أقول يا هاي محلو أقول يا يا خالق كل شيء صمت لكن يا خالق الشر أو شركي كل جغوني عضص صرت إن إلهي أُذاف إذا نادوا لقَسَدُه معناه حديث كوكاس وكه الله والشر ليس إليك معناه سلقوم طيب حتى يقال إلى الله إذا الله كعدي هذا الله في المنادات دوائق الجلويد واقية نحدها الجلويد يا خالق الشر الجلويد هذا ويا مقدر الشر الجلويد هذا طيب شرك متكدره شرك متك أبورو، وإن كان هبأ هذا هو إسقى الخالق متك أبوري والمقدر إياه متك قدري لهما لباطبة جميعاً مانطط لهما معالجة ولا مكة شركي خير تيوا خير تي الشرك إسقى هبأ أبورو هنا قدره أو تعلم الدين والislam الديننا لكن محله هلا يا محاله وحالجه حلا يا أديق وإضافين ت إليه أدو وإضافين يسوا شرك يتجوني وصرت. أن خيرك ليس عن تاسلدي ذينه بمعنى. محالجو أقول يه إن عالم توتله هذا يا خالق كل شيء. أما أتله يا خالق الشر والخير. لكن يا خالق الشر أما يا مريد الشر أما يا مقدر الشر أقولي وبحسن تاسلدي ذينه بمعنى. والشر ليس إليك معناه زقف زرع معنا. طيب. لذلك سلا دراد الدبور أي أضافوا إذا في الخضر خضر با إذا فيه. نبي خضر وصواب إنه إنه نبيه لذلك سلا دراد با أضافوا تيري الخضر خضر عليه السلام إرادة العيب عبت دوني دادي وحؤ تيري وأيضًا في إلى النفس نفسي, نفسي وأيضًا في يعني عبت معك هذا دونت تا عابين تاب دونت و دونت إني مساكين تأفقت وننك بقر كأي كفقت صموصا عابين عابتو كسمية محاها الواحب كفتشية صمات دونت دونت تا عابين تاب إيا داو عدد دا او دوني إساق اسو تيري لأن دونت داو عدد الواحب كفتشين تاب وعاب عيبتاس ما داما اصغو سمي الهي امتيرين اصغو اسو تيري فقال مركز او حولي فيما اخبار شيء او ورمي دحديس عنه حقيس في قولي او كو ورمي اما السفينة دونتي فكانت وحي اهاتيب للمساكين مساكين بي اهاتي مساكين تصو يعملون شقيصة في البحر بضا دحي ذاكو شقيص فأردت وحان دونيبوي ان اعيب انا عيبايو هاد دونت انا عيبايو مو أصلحهن فأراد الله أن أعبها، صوما؟ الله وحده دوني إنن عبئيو، مو أصلح. عمرك أروح نقول لا إد عبئ أنت إنه إله أطيريه صوما؟ عبئ أنت دوني إله أت أطيريه بنقوله مو سينيلين السجع عبئ أنت دوني ده الله دوني عبئ أنت السجع استطيرى وحان دوني إنن عبئيو السجع دوني ماتهن إله بعد صص سمعنا طيب ولما ذكر مركوشة جيء س الخضر لف الخير خير كي مركوشة جيء والبرة صمفل ونقة والرحمة ينحري والرحمة يو والرحمة ينحريستا مركوشة جينا أضافوا تيري إرادتها دوني ديدة إلى الله قالوا تيريا عز وجل مركي خير ونقة ودون دوني ديدة أيمدنا اسقوا اسم تيرين الى الله قوتي محو يني فقال وحو يني فاراد وث دوني ربك الرب جاء وحو دوني ان يبلغا لبد ااغون اني غدان اشدهما حغوده اني غدان او يسخرجا اي لصوبحان كنزهما كيتكوده اني لصوبحان رحمه نحرس درت من ربك الرب جاء حك طيب لبدن اغونتا لابده الموضي أقولتها إني حق يشانو كيد كود الله سبحان ما خير بامي سواشا يا وخير خير كاز دوني ديسة نفتي سموسة نتيري نمحو تيري الله أبو تيري أو فأراد ربك ربك أبا دوني دونت ما دام أي عبتهي. إله موسى أطيرين السجى السطيرين فأردت أن أعيش حفر سمعت ومن هذا الباب او شر إلهي لومة إضافية السجوا كل أساسك وطبع شر كل جي الله صار إلهي لومة إضافية طيب وثي وذا أمثلة ذا وحيالي كتسي ولذلك سيدا درادة بقال وفعلي الله سبحانه وتعالى مخبرا حال ويهامد والرماية عن إبراهيم إبراهيم حال ويهامدك والرماية عليه السلام أنه إبراهيم قال إن ويره. الله وحول سبحانه وتعالى سجوا إبراهيم إن وجو الرماية. إبراهيم إن ويره محيره. وإذا مرضت فهو يشفيه. وإذا جرت مريضت أنحن صدون تيرده فهو ألا أيه يشفيني إعافيني. سجى إعافية مكاحوس. طيب. حكى الله قاضنا يا وحوله فأضاف نبي إبراهيم وتره. المرض حنون كيبوتيري تيري نفسه نفتي سؤتي سمع مريض توبو يلي شرده سؤتي سؤتي طيب ما تهين إلهي يشرسيو إلهي حدو شرده يبرده أوهو شرده يكيان سؤتي عافينا يا مريض سمع لكن محوري حدان شرده سمع كالكدسن حدو إلهي يشرسيو شرده يبرده إيا حدان شرده سمع كالكدسن مرنا شردي هذا سوتيرنا يوم مرنا شردي إله أو تيرنس، مرك إله موصل أو تيرنس، سجى شردي سوتيره عبد، مر كان عافية. طيب، فأضاف ووتيري المرض إلى نفس نفتي سوتيري، والشفاء عافمات كان إلى ربه رب جيب ووتيري أو يعوله فهو يشفي، شفه هو خير، مرض كنا وشرس ما شرد كين شركين نفتي سوتيري خير كنا ألوتيري سبحانه وتعالى، وإن كان هبأ هذينه الجميع رمان. أو مرض كأية شفاء قد منه أله حق سهوا كأحادي قد نمان ترضى إله بقوة أبوري إله إرادتي سين قوة الدور لكن من باب الأدب هي تأدبًا أيان إله سبحانه وتعالى شرك اللوج إضافين اللوج تيرين معنا طيب وبعدين يعني واحد من النصوص ده ما يشان لود اللي مثلا حكم إذا مثلاً تشينك أهيت بصدد في سورة في سورة الجن وأن لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن لا ندري مأجور. مركلة سويري. ولا ولا يفرسنجرين. مركلة سويري. فواحدا وأن لا ندري مأجور الشر أريد لا لضوني. بِمَنْ فِي الْأَرْضِ لُلْكَ دَحْدِيسَ إِنْتَ كُنَّوَلْ ايه تشوكتا ما شرب على الله دونه ام أما سأراد موحو الله دونه ربهم ربي ربهم ربقود موحو الله دونه رشد ام اراد بهم ربهم بهم ربهم رشدا مثل ربقود هانون ايو التوصني ايوانا قبول الله ربا وفير سمر شرب يا ما Rabbi Gods skamjul er der doner jamen ikke. Lige med den skamjale der doner er, og fagelkille der doner er, blevet medjul med Rabbi Gods fræsje i hanoner i skabere. Og والشر ليس إليك هلك أشيخ هذا المرأي والسلوب أي علماء القاركود مرانو ووجي أي علماء القاركود تقريريان مصوصة نوعا سوكلاء وحيليهين وحالقوض بمعنى من باب التأدب يعني إدبس إلهي لقى إدبسنا أيو أيان الشركة قوني أهنتي سلوغو إضافيني الشركة وحال إضافية مخلوقة خير كان إلهي والله إضافية سي عمومانانا إلهي مركي وذات شرا شرك يخيرك والله إضافة كريهة. أنت صعدنا ومن باب التأدب اللفظي بالله. هو أن أذبسي حق اللفظي جاه عبارة. سيدا سعولمة سي بضمبا يا مريض. لكن معناها شيء ومعناه معناك في عم باتشر. معناك في عم باتشر. يقول ظاهر كا عبارة تأدبنا بكونه بارين. معناها كف يعني وحوي ومعناها أي علماء القاركود تقريرنا يا سيدي الشيخ الأسلام بن تيمي وعلي رحمة الله إبن القيم يغير حديث كان هرتا والشر ليس إليك وحال معنى آيات قرآنك قال الله سبحانه وتعالى قل الله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ايدو محالغا سو هلالي تعطي الملك من تشاء عيدا دونت ملكك سيسه وتنزع الملك من تشاء عيدا دونت ملكك واد كقاده واد كسبته وتعز وعد عزيسه من تشاء عيدا دونت وتذل واد ليس من تشاء عيدا دونت بيديك الخير خيرك عند هذاك جره كل انت لا سوشي الخير با لا دغي انك امر كل انه خير با هذا لو امتحان لكن ميدكا بقر قادي بوغرتويده لا توراي كرسي ما حنا نا قانا ما خير بينو نا قاني يا خير وقد تكون امتحانيته. لكن ميتك للدلعي من خير بين النغان من الشرب مع ذلك كل إله وحبك وضع إنه وضع خير هنا بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء طيب مركة يعني الله سبحانه وتعالى ملكة أوكاق قادة يميتك أودلعي ميتك لقاق قادة يميتك للدلعي يميتك الله في شربها أحد لكن الله سبحانه وتعالى لا يوجد أن يكون مركة في رئيو كله ودخير طيب لماذا يكون مركة كتيرة تقريبا أي تقريرنا يعني لماذا أنشاءنا مركة الله سبحانه وتعالى أفعاشيسا والشر ليس إليك مركة إله أفعاشيسا وحشر مركة لكن مفعولات كيس بشرك كتيرة سمعنا ذكر برن يعني فعل iy muf'ul wa sabran fa'il iy fi'l iy maf'ul halkani fadlan ugu soo noqonaysaa sida hadii ruuhu uu u kala garto suradasi ay u baxdo wa garan kara waana fahmi مفعولكنه والله السماية، صوما. مثلا بني آدم كلي الله المثل له لكن بني آدم كائن متصاله تقريبي يكون مثلاً. مثلا مثلا كي مساجد كان بسيب. أنا نمان، ما عند سكيد سيد مساجد كان بسيب. واديسة، صوما. فعل كي وسماية يفعل كي وسماية مساجد كنا واحد نقانسا. دي ست سوما مساجد كنو محمد نقول اياه لا تلسة بون نقول اياه سوما اقول باك لدوين مرك يعني واحوان قراع ايا قراعس ايا اللا قراع ما قلدو انته سماية ايا السماين ايا اللا سماية ما قلدو انته ساسوه طيب مركة الله سبحانه وتعالى وسمية وأبوري فعلك أوحكو أبورينا ومحن نقول إياه وأبوريس فعلك أوحي كتل الشيء ومخلوقات كنا محين نقول لا أبوري نقول إياه ومفعلك شرك مرك إله إذا تذي سنة شرك مجر سبحانه وتعالى فعلك سنة وحشر أمليه لكن شرك حقه كتيره مفعولاتك كتر مخلوقاتك إله فعلك سأثرك كب شيئا مخلوقاتك أي شرق كتر ستاس درادة مخلوق شرق كتر ما إله ميا الله إضافة إنكرا. يا ما الله ما إضافة إنكرا. ابن القيم عليه الرحمة الله يا شيخ السلام من يا شيخ يسي أعد مسألة ذلك معنا وحوه أشار حيا طيب صوبت وحوه شرق كتر وأرتى يعني واحد نصفي عنا فهم كارين عمرك إنه لا وقت يضاد صوريس إنه و مدى ليس في الوجود شر حقيقي محظ من كل الوجود شر حقيقي أ و دينا أول بشركاء دينا أول بشركاء لجهل مايا كون كله جهل مايا و وكن خير بولك يوكاي صوا ما هو البق ومخلوق اما مقضي اما شرك جيرو دينك ليتو نفس عنا كان اذن كوكس مثال كوويلي لكني كريوا ابو رستي ابليس واحد وابليس وا Lækken Iblis tjau gyd djysa kån ka u tjau Kullige djyser Ja Kullige djyser Khyr badan badan badan ba Iblis tjau gyd djysa kudlalane <us Pompejil> Håh <him> مثle Håh hækambida mæthal Håh hækambida kudlalane Iblis <forgiveness> tjau gyd djysa Wachy kutussaysa Kamala kudretillahi tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Inu awod nammais tira lage O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 وحكد لنا يا إيمانك يا ضاع هذا كد لنا إسم صوبه إيمانك يا ضاع هذا كد لنا إسم كفرجا يا قال لمدنا ويكد لنا إسم إبليس بيكد إلهي لا أضاع إيا الروميين للروميو حدوثن إبليس توج لهين مسروزين لأن ضاع هذا محله هذا وإلهي أمر كيسول لقاته وحي كنا Amarke Iblis in la kila foke ilahi la a'ana ila akti hilla hilla hilla hilla hilla iblis hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla hilla ma la قال وشهدوا أو شهدا ما بتشيرين بهذول سين إبليس تجوعي لهن مثلا يعني واحد ويان إبليس إبليس معسيده مركو أضون ككريدو مرك قارك قد وكردي باب الخير ويني كرد على وما حكر على الله سبحانه وتعالى اسمه دي تروح غفور إيه التواب sooma labada magacna sifadoodu waxay u baahan tahay meel ay ku fusho Ilaahay subhanahu wa ta'ala iudu dambi dhaaf wa in la helo sooma iudu ka toobad aqbalo wa in la hadhi jewanib khayra wa sabab an nuqan karo jogidiis wixii kale la soo gaban si xaqjir taas daradido saawqku wax weeyaan wujoodkan majiro wax shar mahdha ama majro sharkasta janibu hulayahay ama nas'a ayule ta horta waa qaacida u baahan inaan fahanno tayis la tamarkaynu fahanno waxaynu inna. Allah subhanahu wa ta'ala مركو كونكن وحيالها بني آدم كأم خلقه السابقة مركو الله أبوه أم السميني الله سبحانه وتعالى وحوى السميني حكمت يوحيا بهاس وحيابه كفي عن ويعني وحى إلى هيك علية إن أي كرتشانوا الصابب النقطان وحياله إلى هيك علية إن الصابب النقطان و مصلحته ذا يو منفعة ذا كل شرطية خير ككتر طلنا ياأو كبر ذي يأ. سبحانه وتعالى وأبوي حكمة ده شيء جنس دي سوى لا بمت بالله سميع أما لفأهن تيسالو جو قسته الله سميع أما لغيره بالله سميع السجامة ها السجدة النتاعو ماء ها السجع واحد كتر طلنا يياه أياد ضنت هذا أو كذا هذا؟ مركو الله سبحانه وتعالى فعل كيسه، إيه فعل كيسه؟ استجو أول ساميء مالنا ما الشرك ما صقله. محيلا مركو الله سبحانه وتعالى إبليس أبو ريو، أبو رستي فعل كيسه لكن شركه حاجة كذا شيء. يا إبليس كمخلوق أها أما مفعول كأها؟ إيه مخلوق أها بشرك كيوبت. سمع؟ شرك إسقِك أيه من أما إلهي فعل كيسو وصفاتيس قلب وقلب كان صهارة إنه أوجعنا وح كص أدون كتيرة أما كون كتيرةي شر حديد لجشجو جانب كلا تنا والي وامتد واتس قلب كلا بعد أيضا أريت إنه صلدويني وح ويان إن أيه أوجعنا إلهي سبحانه وتعالى أفعاشيسو دمانته إنه خيرته وح شراء سن كتيرين محيله الله سبحانه وتعالى افعاشي صوص صفاتي سما يا افعاش الفعل كاله واصفه ما صفاتك الهي نما وحن باكو يا الهي اسماء دي سي صفاتك يسا ما وحن باكو جيره ما حاشا سيده اله ذاتديس اينا وحمانا اوجيرين يان الصفات كيسية أسمادس أما الصفات الأفعال ها النقطين صفات المعاني ها النقطين الصفات الذات ها النقطين يعني وحو صفاته كلها حسنة وأسماؤه كلها حسنة تبارك وتعالى ما لا نقصك مصقول ما لا نقصك مصقول سالس المعنى طيب سالس برادد فالشر ليس إليه مركز الشر ليس إليه إله سبحانه وتعالى شر حقي سماه ما خالق وداه الا سبحانه وتعالى شرك في عمل كي سنه ما صفاتي سنه ما سوما ذاتذي سنكمت المان مرهضون انت منا لهي شرك اسغ حقي سليمان تيريو افعاش سي صفات كي سنه وحشركم جيرو ضمانت ود و حسنا وانا ود خير شركسه وحو كإيمانيو ومخلوقي الله ابو ري سبحانه وتعالى ومخلوقي الله ابو ري وابليس ومخلوقاتي كله كو واسا شرك كإيماني اساس هذا دا وحا لا الهدا الشر ليس في القضاء وإنما الشر في المقضي قضاء اي قدر كشركم جرى لكن شركم هو كجرا يا كالله حكمي كان شيء قضاء يقدر يعني حكمك كلفتي سكوما لكن كالله حكمي حيث حكمك يفعل الله سبحانه وتعالى وحين نرى مصلحة ذي سأيا مر والب كحوق بدن لبك كتشيره حديث شيء لبك كتشيره إلهي أبو ري شيء لبك كتشيره أبو ري وحا كحوق بدن مصلحة كتشيرته شيء مصلحة كتشيرته لبيرنق كتشيره لبكي سئية مثل سونا أي مثل الحديث بضنتها سمينت الله سمين شرما سمينت الله شرما ومرك إنه مثلا وحوي إنه مثال إنك دحدي إنه مثلا بن آدم كدحدي سأل مثال بحن إنه مثال بحن مثلا لله المثل الأعلى لكنه تصالح بين العلمات وإنت بضن أي كينا مثلا مثلا, مثلا أذيق المهاجي بحن الصنية ماذا بحن الصديقة salka salugay meel ka salugula maray waxba wal yaani wa aafimad waziri walguy midow waxa lagu leeyahay wax jira nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in isgubidu waa daaw laakiin markii waxa kala ما شربة مزواقيه يا حد يسوق بيزع هذاتله شر شرك معوز ومنس يا بس مر بهذادا وقولتش معناها اكتاد مصلحة دي س مصلحة دي مر هداي خير بيكوت هاي الشرك وما مطيم زما خلاص هدي بمقلوقي كصورة بكرتو خالق السماوات والأرض والكون جميعا محمد لازم ركدي صلاة يعني وحيال وحي كذا أق وكعيسو أوت نبسان عيسو هذا مع ذلك أقص ماينيسا لماذا لأن وحيان لفهانتي صلبها هذا شرها هذا لكن وحيان وح أقص ماينيسا لأن مسل حديثه مر هذا مثل حديث صحيح بدن تهين وحال رهيا وخير سمين تأذجو أت سميز وقت وعلم إذا اربدأ يسكت يعني وحوي ماها بحد ذاتها واحد السجود وريسا لأن واحد كرت عارف ماذا كرت ما يتسكدي شرهدوه يه ماذا سميس لكن وحوي ما حدوس يعني مثل حديث صحيح مر هذا الدرس تاعي الله سبحانه وتعالى أفعاشي سبمانتي وحى السمائي سمينتي ساسي وحى قصلي سنتاع وحى قصمين يو حكمة باكوجرتا حكمة دا زين وحى ويان مسل الحديثا أيه كبدا ما فيددا يديبكوا كوجرتا قاركود إني إنه قرن عد كرتا قرن إني إنه جقر صنتر عد كريس أو إبليس بينه دمثال أسوأ قادناه إني صوبه قارب دناه إن جراني ننوى شير تayo كردا لنا لكن مهمد وحويان أون إن أتوجاته والشر ليس إليك إله فعل كيسة واحشرك مشر كلي معها ونسيت شيخ وشاجيو كلي معها أون شر لوما إضافين كرو من باب إيديبسي أهان شر لوما تيرين, تيرين كرو كلي معه بل وحويان لوما تيرين كرو الله سبحانه وتعالى أفعاش أفعاله كلها خير وليس فيها شر معناها ما أقان إلا فهمي آه. يا ومعناه حجة نوع أباهن يعني دقيقني وكثير سينروح أذ وفيرص وحجة ويربين لكن أمثلة إلى حد ما معناه إني أعد يسوي كتب هذا الكتاب هذه مثلا ده وحكي قصة لين تاعي أو يصلك كوه يسأ إن أوجات وحياه به وامد الله بعد إن أدوهتو أذجرتو قال إذا ذي النهارئ الصابنان الله سبحانه وتعالى فعل كيسة مفعول كيس إنك أنسان أو أذمرك أدوهتو شرحو حكشر مفعول كيس فعل كيسك متشي لوضع قال له هذا أذجرتو مثل ذو فضانين بس ألد فضانين لكن لوضع قال له هذه كمقيمين وحجة دبجلسكال كالمي والشر ليس إليك يعني واحد من مرك يعني أرنون من باب تأدبوا من بابي تأدبان تأدب إلهي لوجود تيرين كرنيسيدم الشيخ إناوشي ابن ابن القيم عليه رحمة الله وحوليه اختي ماش أذاش تبارك وتعالى شرقوه شر النقضي مركي لجت شره ولا جل نسبذا يثيرن ت الله تيرنه من كان مركل لجج قويه أيو شر نغنيه فلو أضيف إليه لم يكن شرًا الله هدي الله إضافيه شر من نغنيه ومركب واحد نغنيه فعل كيسه يعني خلق كيسه بنغنيه مرد صلاص نغنيه أو حج سال الله إضافين و أبوري ري ونا يعني اهيسيه مخو اهيسيه لانه واخو مصلحته كو جيرتا كبدان ديبكه دي او كو أما عيدن لوو ديباي اما شركه لكن مصالح لك لك الله لا ساكو سدا حدايت هي مر حداي اله سبحانه وتعالى حكمته او كو سليه ابو ريستيسا فكلكيسا حقيسه ماركا لا فيريو شرما لكن اضم كن كو ديباتون يا دنكيسه ماركا لا فيريو يا الله ودان كرا صلص معنا طيب صلص هذا معنا وحينما فلو اضيف اليه لم يكن شرا فهو سبحانه خالق الخير والشر شر خير كيف ساقول والشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضائه وقدره خير كله شرك حك مخلوقات كقاركو دحدو كجراء أيّا كان كل باتونه، أيّا كان كل مات أموس، المص... يعني واحد يحكم عنون صني، لكن إلهي خلق كيس، أبورستي سمعنا، خلقه مرنا مستر بين نقطته، وهميد هذا اللي جاوده، مرنا اسم فعل بنقطة بمعنى المخلوق، هذا هو كоварة خلقه بمعنى يعني مستر هم كоварة، الله خلق أبورستي سلحفدة هي فعل كيس، مدنا كمجر شر بل أبور كيسة، يفعل كيسة، يقضيه س، يقدر كيسة، مما أنتضوا وخير بولي. ملك لو يوحك كله، هذا الكذب يوحك كله يشفع للعليمك. هذا الكذب يتوح للسجناء أفعاله كلها خيرات محض. إلهي أفعاله س، مما أنتضوا خير برح لا، شر فيها، وأحشرت حلى ذمها. لأنه لو فعل الشر لشتق له من، لشتق له منه اسم. حدو إله في شرك إسقوج السماوي أو فعل كيس أو كوقمي أو إسقوج ميت كشرك السمايين الله جب بحنهها الله سبحانه وتعالى خلق جيا السماية يا مجعل الله جب بحنه الله مرهها خالق صوما ياسويراء الضو مداو صوور كسي الله مجعل الله جب بيوه حليه مصور صوما يا الدنيا الله صفده مرجع الله رب حضير غفور حدوا مركش شرك وفعل كيساويه هي مرجع الله رب حيلها زما مرجع الله رب حيلها سنا سمعنا مرجع ما دام أن, جب أن الله جب دحين إنه إلهي أن ماشاء مرجع الله جس هاريك ريني معنا وحويان شرك استغل الله متيرين كرو طيب معنا وسوي ودوي في المركب ولم تكن أسماؤه كلها هو لم تكن أسماؤه كلها حسنة. هذه مركّة هل كان مع الوكاب في حينه كل جد حسنة ماين وضن وهذا باطل باطل ويتاس. لأن القرآن كاتل ماوي الله أسماء دي سلمان تيجينا وض ودى حسنت ولله الأسماء الحسنة. طيب وسوى ذا وحوري. فالشر ليس إليه حق إله الشر مأهان. طيب فكما لابد فكما لا, يدخل فكما لا يدخل في صفاته ولا, ولا يلحق ذاته ولا يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه فعلا ولا وصفا سذا أين السفة ذيس أين أقل شرك أقل ذات ذيسن أين أقل أي أفعاش سنؤشن شرك أقل فالشر ليس إليه حق إله الشرك مأهان لا فعلا ولا وصفا فعل اهاننا وما اهاننا فعل كي سمقل وصفنا اما اهاننا التلمان الهي اماها سبحانه وتعالى طيب وانما يدخل في مفعولاته الهي مخلوقات كي سيشرك قلع طيب وفرق بين الفعل والمفعول فعلك او الهي السفتي سأ اي مفعولك او مخلوقك فرق بقول لها فالشر قائم بمفعولاته الم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. آه. يعني وحياه فعلك إله أو صفاتي صداتي سكقم طيء طيء ضع وحشرة مقله. لكن شركه محق لا مخلوقي سكبحسن. والله سبحانه وتعالى تعالى سينا أنا هين فعلك يسينا وصفنا أنا مخلوق كبحسن أو كجأنا كاسر شركه جلابون وهذا لك أن الشرحي نوي بدائع الفوائدك يعني بتصرفين يسير أيه كله من جلسك كبات صفحاتك وقال له لحدين يسديت هذا الذي فرن رمانتو وقال ليه يعني وحويان الكتاب كي سشفاه عليلك أو مسألة الأول في معنى طيب أنت أمرك أن نساء قرنه وأنه قرنه شرقه أنه مخلوق كتير أما مخلوقه أنه قني السيد إله سبحانه وتعالى قرانك كشه قل أعوذو برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق إلهي بأن مغلق يعني وقبري جيسد الله محكم وانجلسه من شر ما خلق وحو أبور شركيسا كمغلق شرك مر كم إلهي حق جيسا مخلوقا دحلس مخلوقا دحلس مخلوقا مخلوق كمغلس مخلوقا دحلس لبك آلامك مشاكلك وحكا صعات مخلوقك. حتى أنا مشاكلها سوى أنقوني صمخلوقي. لكن إلهي محله وطيرنا يهوه أبوري. هذا الإسلام رك إلهي أبوري بحسنا نظامنا نظاما. ثالثا معنا إلهي أبوري سيسمى يدوني ديسي كونجا كم بحسنا. لكن واحد سامينا يكسر فوليس تلمانتا يو تا كورنيباتانا وأن مخلوقي سيد أصد والشر ليس إليك. معناها تطبيق أبي لده كليته عبارة أو يعني ماها كليته ولفظية ويعني تأدب لوجود الله كلمة آه سالس معناه بل ابن القيم عليه رحمه الله وحليه جبرية ذا صداب تقول وهذا الكيساريس وحليه وحليه هاي جبرية ذا مركوك ورمي مذهب كوده وحيد هم بقولي الشر مخلوق له ومفعول فهو فعله وخلقه صهريمان صومرين اني الجبريه كلى قادين فعلك يا مفعلك طيب قدريتنا ما كلا قادان ما ما فعلك يا مفعولك ما كلا خاص له اهل سنها طيب ما دام انك كلى او waxaa dhacayoon dhan ay jibriid u yiraahdeen waa ficilki ilaahay waxa ilaahdeen shirkah ilaahay ba samayey shirku cid uu kasoo fulayo waxay dhan waa allah laana horeen usubarna inay yiraahdeen طيب فِعْلُكَ إِلَٰهِي شركه الضون كسمين هنا وا ان يلهدان وفعل الكله صاصل معنى ان وحي كلا قادي وان فعل كي مفعول كي كلا قادي واحد قدريدنا وحيد هذين وحشقا وكليه حتى أبور يدونتان نيتان كوني اتونا كما لها سيغنا مذهب غودي بقدسان ان إنه معنى مركو تا ك سوورماي بو شيخ الاسلام بن تيميه عليه رحمة رحمه حنجه بن قيم وحيلي. طيب وحو يري وحو ك سوغري وإنما لم يطلق القول إنه يريد الشر ويفعل الشر أذبا لفظيا فقط أذبا لفظيا فقط كما لا يطلق القول بأنه رب الكلاب والخنازير صدق <تصفيق> لو اطلعت كرين إن لله وربك الضفر رضا يضيع رضا صدق سكلي ayya idib ahaan loo diiday sida soo kalataan loo dhigireen in rabbu sharri wa khaliqu sharri loo dhigarin madhabka aya qaba ya jibriyadu jibriyadu waxa ay leeyin sababta loo loo oron wa sharka ilaahi loogu tiirwaan sababtu maaha ficilkiisa shar لكن واحد لعورنواي لعوتيرنواي اللورد هو يا خالق الشر معنون هو إدفسي واللفظ كان لجاء إدف أو واحد لعورنا يا إدف دراوييه أو جندي ساء إلهي لعوتيرن أضمه هذا لعوتيرن مقصود كما ركنا فانتيم هذا كما ركنا ماشاء إنه قصورنا شاخ وققرئي تقريبا هذا الكاس هذا الجبرية هذا تقريبا أنكس وكسوا جورني الشغل ابن القيم عليه رحمة الله فيسقولواه لكن أنصنه لبم معنى يجو قبنا معناه أن هذا الشيء هو شيء أه إدبس سنة وكشره إسلام مركز إدبس كلية تمام هاللفد عبارة أونلاج إدبسنا يه حقيقة أهم بنشرك إلهي أف عايشي سنو سن كشر مل فاهم معناه وحوي وحى لكن أدب سئ أد أدب سنة يسوع أدواء جافسانيش ما كلا يعني ما بتشيره إلهي أفعاش يس شربك هو ما تشيره صوبه مر هذان أفعاش يس شربك هو ما يعني واحد ويان ماش مهما إيمان كرتبه مهما إيمان كرتبه إن شر لا واحد شر لكن مركاة سكتوء تلاهادو جبريادو سيداي قبان مركاة تلاهادو شرك وفعل إله مركاة ساوح اللوغو تيرين وإيه اللوغو دون وإيه يعني وحوه فعل كإله شرك إله اللوغو تيرون وحال اللوغو تيرين وإيه مركاة شوابتوه نقونيسا من باب يعني تأدب لفضئة عبارة لغا إدب laga إيه ساسيكو إمانيس سامة إلا فهمي بأن أمو ليني ولو عنده لتاقة يا ولي لكيبان شاء الله تعال قولوا هذه السؤالا إن شاء الله تعالى دبل السكوت الدين دون هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلمة